بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عينصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا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 قال كذلك قال ربك هو علي هينا وري نجعه لايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلا قالت يا ليتني ميت قبل غاذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلا قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّيًّا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 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم جِئْتِ جئت شيئا فريا يا أخت مَا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا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 وبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووغبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا وعد وكان رسولا نبي وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربقي مرضيا واذكر في الكتاب ادريس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 مِنْ ذَُّةِ آدَمَا مِ حَمَلْناَا مَعَلُ خَيم وَمِن ذُرلَةِ بَرغِيم وَمِنْ ذَُّةِ بَراهِيمَ وَإِسْرائين وَمنِن مَنْ هَدَنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّاوِيَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا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 إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا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 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَعَبُدُوا وَسْطَبِلْ عِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَوْ سَمِيًّا وَيَقُونُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا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 مقضية. وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن إِلَّا وَارِضُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جثيا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ الَّذِينَ آمَنُوا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ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 سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ عَذَابًا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْنَا إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحشر المَُّقينَ إلَ الرَّحْمانِ وَفْدَ وََسُوقُ المجرمين إلَ جَقًَا مَودَ يَومَ نَحشر المُتَّقين إلَ الرَّحمانِ وَفْدَ وََسوقُ المجرِمينَ إلَ جَغًَاَّ مَودَ لا يملكون الشفاعه الا من اتقى عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد تَكادُ السَّمواتُتَفَ الطَّرونَ مِنه وَتَ شَقُّ الأضُ وَتَخِرُ الجمُ وََّ أَ دَعَوِ الرَّحْمِ وَلَدَا وَماَا يَ دَغِيل لل الرحمِ ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمان عبدا ان كل من في السماوات والارض الا لقد أَحصَغم وَعددَّ م وَكُلّ وََّاتِ يَوْمَ القامَةِ فرَدَ إِ الذينَ آمَن وَعَامِلُ الصَّالِحاتِ سَجعَال لَهُم الرَّحْمَ الد فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِسَانَكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا